مَاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم يكذبون، إنهم طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب، لا ظليله ولا يغني من اللهب، لا ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقص. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 Tätiinä fi zillalun wa'ayoon, wa'fawakha min ma yashthoon. Kulu wa'shrabu hani am bma kuntun ta'amanun. Inna kdzalik najiz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 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوا